بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والارض مثل نور ه كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كانها كوكب دري قادم من شجره مباركه يقادم من شجره مباركه زيتونه الاشرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء